والذي يقول هل نستطيع ان نقول اختبار الاشخاص في هذا العصر لا بد منه كما كان الائمه في عاده الامام احمد نعم اذا قامت الفتنه ووجد الموجب نعم تمتحن بعلماء السنه امتحنوا اهل الموصل بالمعافد بعمران واهل المرو بعبد الله بن المبارك واهل البصره بحماد بن سلمة وعاكله هذا يقرره علماء السنه فاذا قام الموجب نعم نمتحن الانسان حتى نعرفه كما لو جاءنا الكتاب فاننا نختبره كاب سلبي ولا غير سلبي فان كان في التفسير ذهبنا الى ايات الصفات وان كان في الاحاديث ذهبنا ايضا الى ايات الصفات ما يتعلق بالايمان ما يتعلق بخلق القران ونحو ذلك حتى نرى هذه الشوع هل هي على سبيل اهل السنه وطريقتهم ام على سبيل اهل البدعه وطريقتهم